أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الفاضل العموم لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالواضع أو بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة وهي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل كل وما في معناها مثل جميع وتمام وأي ودائما وإما أن تكون هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النه انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن تعريف العام والخاص ومصطلح التخصص والتخطيط وتحدثنا ايضا عن ان العموم او العام ينقسم الى ثلاثه الاستغراقي والمجموع والبدل قد يقول قائل هل للعموم أو للعام الفاظ تختص به أم لا هل هناك الفاظ معينه تدل على العموم أم ليس هناك في المسألة أقوال ثلاثة القول الأول القول الأول يقول ليس للعموم الفاظ مختص به أبدا وإنما الألفاظ للخصوص وليس للعموم هذا قول أن العامة ليس له ادوات ولا الفاظ تدل عليه وقول اخر يقول هناك الفاظ تدل على العموم وفي نفس الوقت تدل على الخصوص فهي مشترك لفظي بين العام والخاص ولا توجد ألفاظ خاصة للعموم إنما هي مشتركة نعم يقول هذا القائل نعم نقلت هذه الألفاظ من المشترك اللفظي نقلت نقلت ولم توضع نقلت شرعا من المشترك اللفظي بين الخاص والعام إلى أنها عرفت للعموم فقط نقلت ولم توضع وضعا بوضع الواضع وهذا القول للسيد المرتضى وجماعة لم توضع وإنما نقلت من الاشتراك إلى العموم فاصبحت داله إذا أطلقت اصبحت داله على العموم لكن لا بالواضع وإنما بالنقل السلام عليكم المصنف يقول وجماعه ايضا يقول نحن نقول ان العموم له ادوات له الفاظ خاصه تدل عليه اذا في المساله اقوال ثلاثه قول يقول العموم ليس له ادوات قالنا عليه وانما الادوات جميعها للخصوص قول يقول ان الادوات مشتركه في الاشتراك اللفظي بين الخاص والعام نعم نقلت نعم نقلت من الاشتراك الى الجلاله على العموم لكن لا بوضع الواضع وانما بالنقل الشرعي المصنف يقول هناك الفاظ وادوات خوف بالعموم يعني هناك أدوات على خلاف القول الأول الذي يقول ليس هناك أدوات للعموم على خلاف القول الثاني الذي يقول الأدوات مشتركة لفظي المصنف يقول توجد أدوات خاصة بالعموم وهذه الأدوات في دلالتها على العموم بأحد أمرين بعضها يدل على العموم بالوضع وبعضها يدل على العموم بمقدمات الحكمة يعني بالاطلاق بعضها يدل على العموم بالوضع يعني بوضع الواضع وبعضها يدل على العموم بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة وهذه الادوات ايضا على قسمين بعضها مفرد وبعضها هيئات مفرد كقولنا كل في اكرم كل العلماء مفرد كقولنا جميع كقولنا تمام يعني اكرم جميع العلماء اكرم كل العلماء اكرم تمام العلماء وما شابه هذه الالفاظ هذا مفرد وعندنا هيئات ايضا تدل على العموم هيئات مثلا كوقوع النكره في سياق النافي او في سياق الناهي في سياق النافي كقولنا لم يجئني عالم هذا نفي لم لم يجئني عالم في سياق الناهي لا تجئني بعالم لا نهي لا تأتني لا تجئني بعالم المصنف يقول في الكلام عن هذه السياق نحتاج أن نتكلم عن كل واحدة منها أما القسم الأول وهو كل وما شابه كل كجميع كتمام كأيم هذه مفردات ألفاظ يقول المصنف هذه دالة على العموم ودلالتها على العموم بالواضع يعني الوضع اللغوي حينما وضع هذه الألفاظ وضعها لتدل على العموم الواضع اللغوي كل إذا قال القائل تصدق على كل الفقراء إذا قال القائل احترم كل العلماء هذه كل أو جميع أو تمام المصنف يدعي ان ها بالوضع تدل على العموم ولا فرق في دلاله كل او جميع على العموم بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي فاذا قلت اكرم كل العلماء او اذا قلت يجب عليك ان تؤمن بجميع الانبياء بجميع المعصومين لا فرق في دلاله كل او جميع او تمام او اي لا فرق في دلالتها على العموم الاستغراقي او على العموم المجموعين ففي الاثنين تدل على العموم ان قلت واين العموم البدلي أنتم قسمتم العموم إلى أقسام ثلاثة قلتم مجموعي واستغراقي وبدلي هنا أشرتم فقط إلى العموم الاستغراقي والمجموعي وتكتم عن البدلي قبلتم إشكالنا السابق يعني أم عندكم كلام آخر المصنف يقول لا العموم البدلي لا يدخل في كل ولا في جميع ولا في ما شبهها هاتين الصيغتين لماذا؟ لأن إذا قلنا أترم كل استغرق الجميع بينا في الدرس الماضي إذا قلنا كل جميع استغرق الجميع أما في العموم البدلي فنحن لا نريد الجميع إذن أخوة يذكروا في العموم البدلي في تعريفه قلنا نريد فردا نريد فردا على سبيل البدل وكل الأفراد يصلح كل واحد منها أن يكون هو البدل في العموم البدلي لا نريد الجميع نريد فردا مثلا إذا قلت أكرم أي عالم أو لا عفوا اعتك أي رقبة شئت اعتق اي رقبة شئت المطلوب عتق رقبه من الرقاب فاذا عندنا عشر رقاب مئة رقبه عندنا كل رقبة من المئة تصلح ان تكون هي المؤسقة فاذا انا عتقت واحدة تفاني عن الباقي ففي العموم البدلي الكلام لا يستغرق الجميع ولا يريد الجميع يريد واحدا من الجميع لكن في المجموع يفلح كل واحد أن يكون هو البدل فكل أو جميع أو تمام لا تأتي في العموم البدلي وإلا يتحول إلى عموم استغرافي هذا في كل أما الأداة الثانيه وهي وقوع النثر في سياق النافي او في سياق الناهي يقول المصنف اذا وقعت النثره في سياق النافي او في سياق الناهي كقولنا رجل كقولنا عالم في قولنا لم يأتني رجل رجل نكر وقعت في سياق النهي في سياق النهي لم يأتني هنا أنفي أنفي أن يأت ين أن أنفي أنه قد جاء إلي رجل أو أقول لا تأتني برجل ناهي فإذا وقعت نكر رجل أو عالم إذا وقعت في سياق النفي أو النهي دلت على العموم ولكن السؤال كيف دلت على العموم بالوضع يعني بوضع الواضع اللغوي أو بحكم العاقل المصنف يقول الواضع اللغوي لن يضع رجل ولن يضع اداه النفي للدلاله على العموم إنما بحكم العاقل نفهم هذا إذا وقعت النكره في سياق النافي أو في سياق الناهي دلت على العمور كيف مثلا إذا قال المولى وهذا مطلب بيناه سابقا إذا قال المولى لا تشرب الخمرات إذا قال المولى هكذا قلنا في الواجبات إذا قال المولى اقم الصلاة في الواجبات المصلوب إيجاد الطبيعة صحيح والطبيعة في الخارج يوجد يوجد فرد فرد من أفرادها أما إذا المولى طلب إعدام ميجاد إعدام الطبيعة فالطبيعة لا تنعدم في الخارج إلا بإعدام كل أفرادها هذا هذا الحكم إعدام كل يفهمه العاقل وإلا الواضع لم يضع إذا قلنا لم ياتني رجل أو لا تأتني برجل الواضع لم يضع كلمه رجل ولم يضع كلمه لم ولم يضع كلمه تأتني لم يضع هذه الألفاظ للدلالة على العمور إنما نحن بحكم العاقل نفهم هذا المطلق نقول إذا المولى إذا المتكلم نهاني عن إحضار رجل أو نفى أنه قد حضر إليه رجل ورجل نترة إذا وقعت في سياق النفي العاقل يقول المتكلم نفى أو نهى عن إيجاد أو عن حضور طبيعة الرجل طبيعة الرجل طبيعة رجل طبيعة رجل وإذا المتكلم نفى أو نهى عن حضور طبيعة رجل يعني لن يحضر إليه رجلا أو لا تحضر إليه رجلا هذا يعني أنه نفى أو نفى الطبيعة والناهي عن الطبيعة العقل يقول هكذا لا يتحقق في الخارج إلا بانعدام جميع أفراد الطبيعة أي طبيعة رجل هذا يعني لم يحضر إليه أي رجل هذا لم يحضر لا يتحقق للكلام معناه إلا إذا حكمنا بعدم حضور طبيعة الرجل وعدم حضور طبيعة الرجل لا تتحقق إلا بإعدام جميع جميع جميع أفرادها للطبيعة فإذاً مو بوضع الواضع بحكم العقل دلت النكره إذا وقعت في سياق النفي أو في سياق الناهي دلت على العمور بحكم العقل لا بوضع الواضع إنما الكلام في القسم الثالث من الأدوات وهي وهي العموم المحالا بأل أو الجنس أو المفرد المحالا بأل إذا قلت إذا قلت احترم ال ال العلماء الفلاس التعريف العلماء أو إذا قلت احترم العالم اما الجامع العلماء محلا بال او مفرد ايضا محلا بال واضح احترم العلماء اترم العالم جمع محلا بال مفرد محلا بال العلماء لام التعريف المصنف يقول إذا دخلت ألف لام التعريف إذا دخلت على مدخولها حولته إلى الأموم أنا بدل ان أقول احترم عالم احترم عالما أقول احترم العالم احترم علماء احترم العلماء إذا دخلت على مدخولها حولته إلى العام ليشمل جميع أفراد ما يمكن أن ينطبق أن يصدق عليه ذلك العنوان علماء عالم عنوان علماء عنوان إذا دخلت عليه ألف لام حولته إلى العام واضح يصير يعني كأني قلت أكرم كل العلماء إذا قلت أكرم العلماء في قوة أنا أقول أكرم جميع العلماء المصنف يقول عندنا سلام عندنا سلام في المحلى باللام في المفرد المحلى باللام في المفرد المحلى, المحلى باللام العالم مفرد المحل باللام العالم في دلالته على العموم يقول المفرد المحلى باللام يدل على العموم بالاطلاق مو بالوضع لا بحكم العاقل انما بالاطلاق والاطلاق كما سياتي في دروس قابله بمعونه مقدمات الحكمه الأربع المشهوره يدل على العموم مقدمات الحكمة نقول هكذا أن المتكلم في مقام البيان مقدمات الحكمة في مقام البيان وجاز غير هازم ولم ينصد قرينه على إرادة الخصوص فنسهل بمعونة هذه المقدمات الثلاث في قوله أكرم العالم نفهم أنه يريد عموم العالم وإلا لو أراد عالما خاصا في مقام البيان جاد غير هازل لنسبق قرينه على أنه يريد العالم الفلان وحيث لن ينصب إذا قال أكرم العالم ولم ينصد أي عالم معين لم ينصد قرينة يعني لم يقل أكرم العالم الفلاني الكذائي لم يقل هكذا فنفهم من عدم نصب قرينة على الخاص أنه يريد عموم العلماء لكن التفت إلى هذا القيد في الجمع المحلى أو المفرد المحلى باللام باللام يدل على العموم بشرط بشرط إذا لم تكن اللام لام عهدية اللام درستم في في النحو البلاغة أيضاً اللام على أقسام سلاكة إما لام استغراقية أو أو لام عهدية صحيح؟ أو لام تعرفية اللام العهدية أيضاً على قسمين ذهني ها؟ وعهدي صحيح؟ وحضوري لا توقف فرق بيننا واضح يصير اللام العهدية إما لام ذهنية أو لام حضورية مثلا في العهدية انا اتكلم مع جناب السيد عن شريحه من العلماء مثلا عن طائفه من العلماء ثم اقول له بيني وبينه عهد نتكلم عن علماء معينين ثم اقول له اكرم العلماء هذا اكرم العلماء ما يشمل كل عالم يشمل يا عالم العالم او العلماء المعهودين الذين تكلمت مع السيد عنهم أو قد أتكلم معه عن عالم معين من العلماء زيد من الناس وأقول له بعد أن أتكلم على هذا العالم أو عنه أقول له أكرم العالم والعالم المقصود العالم المعهود الذي تكلمت أنا معه عنه عن ذلك العالم. ف المحلى بألف لام سواء كان جامع أو مفرد يدل على العموم إذا لم يكن هناك عهد وقال المطلق انتهينا من هذا المطلق لكن قد يقول قائل عندي اشكال تفضل ما هو يقول هذا الإشكال كلامكم عن الجامع جمع قلتم جمع محلّة العلماء جمع يعني شمع جمع يعني جماعة هذا معنى بعد جمع إذا قلت أكرم العلماء جمع العلماء جمع وأقل الجمع كام ثلاثة فوق صحيح أقله ثلاثة إذا قال القائل أكرم العلماء العلماء هنا جمع والجمع له مراتب أقل مراتبه ثلاثة فيعني ينبغي علي عن المامور أن أكرم العلماء جمعا جمعا جمعا جمع لا أكرم العلماء فردا فردا الإشكال واضح أعيد الإشكال قد يقول قائل انتم قلتم الجمع المحلى بألف لام جمع يعني جميع واقل مراتب الجامع ثلاثه هذا يعني ان المامور لا يمتثل لهذا الامر الا اذا اكرم العلماء على هيئه جامع مراتب مراتب واقل مراتب الجمع ان يحضر في كل اكرام ثلاثه علماء فاذا أكرم في كل إكرام أكرم عالما فردا فردا فردا فدأ لا يمتثل لم يمتثل لهذا الآن واضح الإشكال فاذا ينبغي في الجامع أن يكرم مجموع العلماء على هيئة مراتب لا على هيئة أفراد المصنف يقول هذا الإشكال مبني في الجواب هذا الإشكال مبتنى مبتنى على أن المستشكل فهم من الجمع الجميع فما هكذا أو فهم من قولنا الجميع الجمع مراسبي فهم هكذا وهذا الفهم عندنا فاسدين لا نقبله هذا الفهم عندنا فاسد لا نقبل أن المقصود بالجميع الجمع حتى تقول أقل مراتب الجمع ثلاثة. ثم تقيس الجمع على الاثنين إذا قلت أكرم اثنين من العلماء أكرم آنين اثنين تقيس الجمع على الاثنين. اثنين يوجد فرق بينها وبين الجامع لأن التثنيه المصنف يقول التثنيه محددة من ناحية القلة والكثرة اثنين من ناحية القلة معروف والكثره معروف أما الجامع أما الجامع فمن ناحية القلة محددة أقل مراتب الجامع اما اكثرها غير متناسبة فإثناء التثمية صحيح محدد المراتب من ناحية القلة معروف والكسر معروف أما الجامع فمن ناحية القلة نعم معروف أما من ناحية الكثرة فغير معروف فكل ما يمكن فرضه من الكثرة كل ما يمكن فرضه فهو داخل في الجمل الله في التثنيات فمن ناحيه القله التثنيه محدوده ومن ناحيه الكثره ايضا التثنيه محدوده فاذا قلت اكرم عالمين فلا بد ان اكرم عالما هذا معروف اما اذا قلت اكرم العلماء وسلمنا سلمنا ان المطلوب اكرام مراتب العلماء فاكرم كم عالم في كل مرتبه ان قلت اقل الجمع ثلاثه اقول ومن يقول المتكلم اراد ثلاثه اذا قال اكرم العلماء لعله اراد عشر لعله اراد في كل مرتبه عشره لعله اراد في كل مرتبه مئه فما يدريك ان المطلوب في كل اكرام ان اكرم ثلاثه ثلاثه فالجمع من ناحية القلة محدد أما من ناحية الكثرة فغير محدد ثم نقول لو أراد المتكلم إكرام مراتب العلماء لوجب عليه أن يبين لأن المتكلم في مقام البيان في مقام الأمر لإيجاد هذا الإكرام فلو أراد مرتبة من المراتب الجمعية لو وجب عليه ان يبين اريد اكرام تلك المرتبة لأن ثلاثه مرتبه من مراتب الجل اربعه مرتبه خمسه مرتبه عشره مرتبه فلو اراد المتكلم مرتبه من مراتب الاكرام لوجب عليه ان يبين ولو بنفس قريبه فاذا هذا الاشكال مبني على ان المقصود من الجميع الجامع يعني اكرام المراتب ونحن لا نقبل ان المقصود من الجميع مراتب الجامع ما ادري اتضح المطلب ام لم يتضح هذا مطلب ثم عندنا مطلب اخر مطلب القرين المتصل والقرين المنفصلة الخاص قلنا عندنا عام وعندنا خاص الخاص على قسمين مرة يكون الخاص متصلا مرة يكون منفصل متصل كان اقول هكذا متصل كان اقول هكذا اكرم الساده متصل قارينا متصله في نفس الكلام اكرم الساده الا الفساق منهم مره اقول هكذا مره اتي بالخاص منفصلا اقول هكذا اولا أقول أكرم السادة هذا عام صحيح ثم بعد ربع ساعة بعد ساعة بعد يوم اتي وأقول لا تكرم الفساقة منكم فمر في كلام واحد أقول أكرم السادة إلا الفساقة ومر في كلامين أقول أكرم السادة ثم اسكت وبعد ذلك أقول لا تكرم الفساق منه إذا كان في كلام واحد أكرم السادع إلا الفساق يسمى قرينة متصل إذا كان في كلامين تسمى القرينة قرينة منفصلة أو لنغير التعبير تخصيص متصل وتخصيص منفصل ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما بين التخصيص المتصل والمنفصل الفرق في هذه الناحيه الفرق في ان التخصيص المتصل من الأول من الأول ظهور للعام في العموم ما موجود من الأول في المخلية المتطلة من الأول لا ينعقد للعام ظهور في العموم ما ينعقد يعني القرينوية موجودة فإذا قلت أكرم السادة الا الفساق هنا بعد لا تقول هذا عام لا تقول هذا عام لان هم عام الصادق لكن معه قرينه متصله تقول ليس المطلوب اكرام كل او جميع الصادق في كلامي اقول لك اكرم الصادق الا الفساق ففن خاص التخصيص المتصل التفتوا لا ينعقد للعام ظهور في العموم من الأول واضح بين العبدي وعيد العباد واضح أما أما في التخصيص المنفصل فينعقد للعام ظهور أنا قلت أكلب السادة هذا عام وان عقد ظهور في العموم انعقد الظهور انا قلت اكرم العلماء اكرم السادس فواضح انه عام ولكن بعد مجري الخاص شوفوا هذا الفارق بين المخصص المتصل والمنفصل في المتصل من الاول ظهور للعام في العموم لا ينعقد أما في المخصص المنفصل فينعقد من العام لظهور من الأول لكن بعد مجيء الخاص بعد مجيء الخاص بعد مجيء الخاص ينكسر ظهور العام في امونه وإلا يشترك المخصص المتصل مع المنفصل في عدم انعقاب الظهور للعام في العموم لكن الفارق في متى؟ الفارق في متى؟ في المتصل ينعقد من الأول أما في المنفصل متى ينعقد؟ بعد مجيء الخاص يمكن بعد ساعة يجي الخاص يمكن بعد يوم يجي الخاص فبعد مجيء الخاص ينكسر ظهور العام في عمومه لماذا هذا الفرق بين الاثنين مع أن في كليهما هناك مخصص. المصنف يقول في الجواب يقول في الجواب يقول السر في أننا في المحاورات العرفية بين الناس لا ينعقد للكلام أي كلام؟ لا ينعقد للكلام ظهور في معناه إلا بعد سكوت متكلم بعد سكوته سكوت يحصل معه يحصل معه ظهور للكلام في معناه هذا في محاورات أرفيه واضح معروف أنا حينما أتكلم كلام الطرف المقابل ليس له الحق أن يحاسبني على كلامي الا بعد ان اسكت وافرغ من الكلام واضح بعض في المتصل واضح انه قال كلامه وتكث في المنفصل في المنفصل ايضا نقول كذلك كان المتكلم لن يفرغ من كلامه الا بعد ان جاء بالمخصص المنفصل ولو بعد ساعة من الكلام إذا جاء بالمخصص مجيئه بالمخصص يكشف عن أن كلامه الأول لم يفرغ منه بعد لم يفرغ منه بعد لم يكن كلامه كلاماً تاماً يحسن السكوت عليه فينأخذ له ظهور في الأمور نعم لو لم يأتي بالمخصص ينعطى الظهور للسلام الأول ولكن بعد مجيدي بالمخصص المنفصل يسقط ينكسر ظهور العام في عمومه واقعا العام له ظهور في المنفصل والخاص له ظهور فيتعارض ظهوران تقدم الظهور وظهور أقوى وظهور الخاص أقوى من ظهور العام أكرم العلماء لا تكرم الفتاق منهم تعارض بينهما وحيث أن ظهور الخاص أقوى يعني أظهار سنقدمه على ظهور العام هذا ملخص هذا الكلام إذا صارت مواضح اوضح لكم عندنا ما أدري فؤال أو فتاقر فظلوا وبعد هذه العباره 11 دقيقه والمطلب سهل مو مو شرط نقله الصحيح عليك حسب هذا المصنف الفاضل العموم الفاضل العموم لا شك أن للعموم الفاظ فالمصنف يقول العام له الفاظ خاصه لا شك ان للعموم الفاظ تخصه داله عليه اما بالوضع او بالاطلاق في مقدمات الحكم وهي هذه الالفاظ اما ان تكون الفاظ مفردة مثل كل جميع تمام اي وأما أن تكون هيئات لفظية كوقوع نكره في سياق النافي واضح بعض الامثله في سياق النافي لم يأتني رجل أو في سياق الناهي لا تأتني برجل وكون اللفظ جنسا محلى باللام جمعا مثل أكرم العلماء أو مفردا أكرم العالم فلنتكلم عنها بالتفصيل. الأول لغة كل وما في معناها كجميع وغيرها. فإنه من المعلوم دلالتها دلالتها بالوضع مو بمقدمات الحتمة والإطلاق. بالوضع يعني كل وضعها الواضع اللغوي للدلال على العموم على الجميع. بالوضع على عموم مدخولها سواء كان عموما استغراقيا أو عموما مجموعيا إن قلت وإين البدلي قلنا أجبناك عنه وأن العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها اثنين وقوع النكره في سياق النافي أو النهي تقول لم يأتني رجل أو تقول ما جاءني رجل ما كفرق من أو النهي لا تأتني برجل فإنه لا شك في دلالتها على عموم السلب لجميع أفراد النكرة ولكن عقلا لا وضعا لأن عدم الطبيعة هذا معنى عقلا لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع أفرادها وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان الثالث الجمع المحلى باللام والمفرد المحلى بها يعني باللام لا شك في استفارة العموم منها يعني المحلى باللام بشرطها عند عدم يعني عند عدم كون اللام عهدية ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في المفرد المحلى باللام وإنما يستفادوا بالإطلاق المفرد المحلى مو العام, العام بالوضع أما في المفرد فبالإطلاق قلنا بمعونة مقدمات الحكمة أن المتكلم في مقام البيان وأن المتكلم جاد غير هازل وان المتكلم لم ينصب قرينه على الخصوص فنفهم انه اراد مثل العلماء يعني كل العلماء ولا فرق بينها من جهه العموم في استغراق جميع الافراد فردا فردا قد يقول قائل فقد توهم بعضهم ان معنى استغراق الجامع المحل وكل وكل جمعين إن معنى استغراق الجمع المحلل ومعنى استغراق كل جمع مثل أكرم جميع العلماء هو استغراق بلحاظ مراتب يعني لا أفراد بلحاظ مراتب الجمع لا بلحاظ الأفراد فردا فردا فيشمل إذا قلت أكرم كل العلماء يشمل كل جماعة جماعه لا كل فرد فرد هذا معنى, معنى الجمع ويكون بمنزلة قول القائل اكرم جماعة جماعة من العلماء فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حجة لا كل فرد فاكرم شخص اكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للامر وذلك نظير عموم التثنيه فإن الاستغراق فيها في التثمية بملاحظة في مصابيق التثمية فيشمل كل اثنين اثنين فإذا قال القائم أكرم كل عامين فموضوع الحكم كل اثنين اثنين من العلماء لا تنفرد فمن شأوا هذا التوهم أن معنى الجمع الجماعة كما أن معنى التثمية الاثنين فإذا دخلت على المفرد فإذا دخلت اداه العموم عليه دلت على العموم على الجمع بلحاظ كل جماعه جماعه كما اذا دخلت على المفرد دلت على العموم بلحاظ كل فرد فرد وعلى التثنيه دلت على العموم بلحاظ كل اثنين اثنين لان اداه العموم تفيد عموم مدخولها المصنف يقول ولكن هذا التوهم قاتل للفرق بين التثنيه والجمع لان التثنيه تدل على الاثنين المحدوده من جانب القله والكثره بخلاف الجمع فانه يدل على ما هو محدود من جانب القله فقط اما الكثره فلا لان اقل الجمع ثلاثه واما من جانب الكثره فالجمع غير محدود ابدا فكل ما تفرض أو نفرض لذلك المجموع من أفراد مهما كثرت فهي مرتبة من مراتب الجمع واحد وجماعة واحدة حتى لو أريد جميع الأفراد بأثرها فجميع الأفراد مرتبة أيضا من المراتب فإنها كلها مرتبة واحدة من الجمع لا مجموع مراتب له فيكون معنى استغراط الجمع عدم الوقوف على حد خاص من حدود الجمع ومرتب جالية منه بل المقصود أعلى مراتب الجمع فيذهب استغراقه إلى آخر الآحات لا إلى آخر المراتب يعني إكرام فرد فرد فرد فرد إلى آخر الأفراد لا إلى آخر المراتب إذ ليس هناك بلحاض جميع الأفراد إلا مرتبة واحدة لا مراتب متعدده وليس الا وليس إلا واحدا واحدا في الحد الاعلى لا حدود متكسره او وليس الا حد واحد هو الحد الاعلى لا حدود متكسره فهو من هذه الجهه كاستغراق المفرد كاستغراق المفرد يعني قولي اكرم كل العلماء معناه عدم الوقوف على حد يعني على فرد خاص فيذهب الى اخر الاحاد الافراد للمراتب نعم الفرق بينهما بين الجمع المراتب والجمع الافرادي انما هو في عدم الاستغراق فان عدم استغراق المفرد يوجب الاقتصار على واحد وعدم استغراق الجمع يوجب الاقتصار على اقل الجمع وهو ثلاثه الباقي للدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه